يا دموعي تبي ترحل وتتركني بلا خلان بتتركني اعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان تخليني أعيش الوقت مع الحسره مع الحرمان يا دموعي تراك Tęga, tęga nie jest jara. Tęga, tęga mi nie da pchania, a życie jest وتتركني بلا خلان بتتركني اعاني الجرح معاني الصمت والخذلات تخليني أعيش الوقت مع الحسرة مع الحرمة ترك درب معاناتي من الفرق من الأحزان دخلك لا تخليني اعاني قسوة الهجرة أعاني قسوة الهجرة